يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجبوا أعجوبة الأزمانهم واستشهدوا من يكتبوا يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجبوا أذل أزمانهم واستشهدوا من يكتبون أحببتهم يا قوم في أخبارهم ليَمَنْهَبُ أحببتهم يا قوم في أخبارهم بذل النفوس بعزّة لله نعمل مطلبه بذل النفوس بعزّة لله نعمل مطلبه تاريخهم عز لنا تاريخهم لا يكذب Jabu, inni ila minhum agabu, agabu, agabu. Gördüb tül أزمانهم واستشهدوا من يكتبون